إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقفوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعده فإن خير الكلام كلام الله تعالى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 وجمعنا الله وإياكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة كما جمعنا في هذا اليوم المبارك وهذه الليلة المباركة وهذه الغرفة الطيبة المباركة نسأل الله أن يجعل هذه المجالس عامرة بذكره وأن يتقبلها إنه تعالى جواد كريم اليوم إن شاء الله تعالى مع أولى الدروس حول شرح كتاب قيم كلنا يعرفه الصغير والكبير والعالم وطالب العلم والعام وله في القلوب حظا وافرا ويتعلم منه الكثير ثوائد ودرر وهو كتاب لشيخ سار في علمه الى ان وصل الى مرحلة استطاع ان يبرهن للناس علو كعبه في كل العلوم وهو الامام النووي رحمه الله وهذا الكتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم هذا كتاب مهم لكل إنسان كما هو ذكر ذلك رحمه الله في مقدمته لهذا الكتاب التي سنأتي عليها إن شاء الله تعالى شيئا فشيئا هذا الإمام صنف هذا الكتاب لينتفع به جميع الناس كما قلت الصغير والكبير الرجل والمرأة وغير ذلك وهو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونعرف أن الحديثة أو السنة تعرف عند أهل العلم بتعريف وهو كل ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير وأدخل بعضهم الصفة فقال أو صفة خلقية أو خلقية فلذلك كان هذا الكتاب قيما ويجب علينا أيكم ويجب علينا جميعا أن نستفيد منه ونحفظ منه ما تيسر لنا لأننا عندما نحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقصد بالحفظ هنا حفظ الكتاب وحفظ الصدر وأيضا حفظ الفهم لأن هناك من يحفظ بدون فهم فهو لا يفيده شيء لابد من أن يكون العلم دراية ورواية والدراية فهم الحديث والرواية معرفة صحة الحديث من ضعفه فيجب علينا الجمع بين الاثنين حتى نفهم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكتاب كتاب جليل عظيم وكما قلت يوضح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحوي بين دفتيه العبادات والمعاملات وايضا الأخلاق والآدب والعقائد وغير ذلك فكل ما يهم الأسر المسلمة من الأاحكام جاء في هذا الكتاب ولابد أولا أن نقدم بترجمة للإمام النووي رحمه الله ثم نبدأ في مقدمته التي هي فيها من الفوائد الكثير وأنا من عادتي إذا بدأت في متن أجعل أول محاضرة درس حول أهمية طلب العلم وفضل العلم وشرف العلماء وقدرهم ولكن الإمام النووي رحمه الله في ترجمته أو في مقدمته تكلم عن بعض ذلك بمفهومه أو بتصنيفه لهذا الكتاب من ضمن الأغراض كما قلت أنه يشتمل على عبادات وأخلاق وآذاب ومعاملات غير ذلك فقلت بأن هذا سيفي بالغرض إن شاء الله تعالى لأن إذا دخلنا في علم لابد أن نعرف مفتاح هذا العلم لنسير فيه على منهج صحيح كما كان عليه السلف رضوان الله عليهم أجمعين إذا دخلوا في علم كانوا يسلكون فيه طريقا واضحا مستقيما فكانوا يبدأون بالصغير قبل الكبير ويبدأون بالآذاب قبل العلم فيصل بذلك إلى مرحلة ثابتة وأصول راسخة وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله ما عبد الله بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم عليكم السلام ورحمة الله والكلام حول هذا الأمر يطول لذلك سنسير إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب وهذا هو المنهج الذي سنسير عليه في من سيتابعون معي إن شاء الله تعالى في هذه الدورة وليس أو ليست العبرة بالكم أي ليس المهم العدد الكثير في هذا المكان الطيب لكن المهم المتابعة والاستفادة والخروج من هذه المحاضرات بفائدة تنفعنا في الدنيا والآخرة لذلك كان في مجالس السلف رضوان الله عليهم يحضرون لهم أكثر من خمسمائة شخص أو غير ذلك وإذا خرجوا للدعوة بنشر علم يخرج القليل الذين يعدون على الأصابع فالعلم له نية والعلم لا ينال براحة الجسد كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله فلابد أن نسير في هذا الكتاب على منهج صحيح وهو أننا إن شاء الله تعالى بما أن هذا الكتاب فيه من الأحاديث الصحيحة والضعيفة والحسنة سنأتي على كل حديث تفضل أخلاحيه سنأتي ان شاء الله تعالى على كل حديث نتكلم فيه رواية ودراية رواية ودراية من حيث صحة الحديث من ضعفه وكلام أهل العلم حول هذا الحديث ثم نشرح المتن الذي هو الدراية نستخرج منه الفوائدة وهذه طريقة يسيرة علينا جميعا في فهم هذه الأحاديث النبوية الشريفة وإن شاء الله تعالى سيكون هناك اختبارات في آخر الدروس لمن اراد أن يتابع معنا في هذه المجالس الطيبة ولو شخص واحد استمر معي إلى آخر الدورة لا مشكلة إن شاء الله تعالى المهم أنه يستفيد وستكون هناك إن شاء الله تعالى إجازات بأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم نتشرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناد ينتهي إلينا وسيكون ذلك إن شاء الله تعالى خيرا لنا في الدارين في الدنيا والآخرة وأذكر إن شاء الله تعالى أن نحتسب هذا الوقت قياما لله تبارك وتعالى لأن قيام الليل ليس فقط صلاة وإنما يدخل فيه طلب العلم أيضا نعم جيد ولكن ما فهمت المقصود هل يتابع معنا بالكتاب لو كان معه الكتاب وقت المحاضرة فهذا أفضل طبعا لكن من يتعذر عليه فيكون فيه ان شاء الله تعالى تقريب إلى هذا الأمر كتاب الرياض الصالحين هو المتن للإمام النووي رحمه الله لكن هناك شروح على الكتاب يعني من أراد أن يأتي بها ما في مشكلة ان شاء الله طيب خير ان شاء الله فاتفقنا بارك الله فيكم سنسير ان شاء الله على هذا المنهج المقترح ااا في هذا اليوم وإياكم من خلال الله حتى يتم الاستفادة أو تتم الاستفادة إن شاء الله تعالى وننتفع بذلك كلنا كلنا ان شاء الله عز وجل طيب أولا لا بد أن نترجم للإمام النووي رحمه الله ونرد على من طاعن فيه وقال أنه مبتدع ومن وصفه بأنه أشعري ونقول فيه قولة حقة الإمام النووي رحمه الله هو اسمه يحيى ابن شرف ابن مر ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام أبو زكريا النووي الدمشقي رحمه الله تبارك وتعالى وربما تطلق نووي أو نواوي لأنه من بلد أو من أرض اسمها نوا وهي من أرض حوران أو حوران من أعمال دمشق وكان جده حزام نزلها على عادة العرب قديما فأقام بها ورزقه الله تبارك تعالى ذرية كثيرة فهو ولد رحمه الله في سنة 31 و600 31 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد في نوى وتكفل والده بتربيته ورعايته وتأديبه فنشأ نشأة طيبة فحطه والده على طلب العلم من صغره لما لاحظ فيه الذكاء والنجابة ومحبته لهذا الأمر فبدأ النبوي رحمه الله في طلب العلم فحفظ التنبيه في فروع الشافعية وهذا لأبي إسحاق الشيرازي في نحو أربعة أشهر ونصف حفظها حفظا تاما وأيضا حفظ ربع العبادات من المهذب في الفروع من باقي السنة و استمر على ذلك في حفظ المتون وطلب العلم الشرعي فأصبح له مشايق كثر فسمع من دمشق وأيضا أو سمع في دمشق وذهب إلى أكثر العلماء منهم أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي أيضا عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي وأبو محمد عبد الرحمن بن نوحي المقدسي حنبلي وهو هذا المدرسة المدرسه الباذرائيه الباذرائيه وغيرهم الكثير وممن سمع عليه صحيح مسلم الإمام ابو اسحاق ابراهيم بن عمر الواسطي وأيضا الشيخ أبو العباس أحمد بن سالم المصري النحوي اللغوي والنووي رحمه الله يمتاز بأن بأنه كان له دروسا كثيرة فعرف عنه أنه كان له 12 درسا في اليوم يدرس في جامعه 12 درسا شرحا وتعليقا ودراسه فكان له درسين في الوسيط وكان له درسا في المهذب وكان له ايضا درسا في الجمع بين الصحيحين و درسا في صحيح مسلم ايضا و في درسا لللمع لابن جني ودرسا في إصلاح المنطق ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه وأيضا درسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الدين فيمتاز الإمام النووي رحمه الله بأنه كان يجمع أكثر العلوم كان يجمع العربية والفقه والحديث وغيره وكان رحمه الله قد ولي المدرسة الأشرفية أو دار الحديث الأشرفية بعد الإمام أبي شام سنة 65 و 600 إلى أن مات وهذه دار الحديث الأشرفية التي كان فيها ابن الصلاح الشهرزوري رحمه الله وهذه كان يدرس فيها الحديث وأمل فيها ابن الصلاح كتابه علوم الحديث وهذه معروفة لدى جميع أهل العلم وطلاب العلم فنشر رحمه الله علما جاما وملأ الأرض علما في فترة قليلة من عمره لم يتجاوز الخمس واربعين سنة ووافته المنية توفاه الله تبارك وتعالى وهو في سن خمسة, خمسة واربعون سنة وبعض الناس أو بعض المتعالمين أو الغوغاء ينكرون على الإمام النووي رحمه الله ويقولون بأنه من أهل البدع وإنه أشعري لأنه وقع في بعض الأمور في مسائل الصفات قد تأول في مسائل الصفات وغيرها من الأمور التي ان كانت فيها الكلام وإنما لا يبدع بها كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا القول الذي قاله ابن حجر والنووي بدعة ولكن لا يبدعان ولكن لا يبدعان وإنما هم علماء وصلوا إلى مرحلة الاجتهاد ولهم أخطاء فهم إذا أخطأوا لهم أجران لأنهم وصلوا إلى مرحلة الاجتهاد التي إذا وقعوا في الخطأ فيها يصيبهم أجران فليس هناك عبرة بقول فلان أو قول كذا وكذا بأنهم ينتسبون إلى الأشاعرة أو ينتسبون إلى المبتدعة والذي ينظر في مصنفاتهم النووي رحمه الله له من المصنفات الكثير وشرحه لصحيح الإمام مسلم معروف ومشهور ويعرفه الصغير قبل الكبير وما فيه من العبر والفوائد التي يحتاج إليها كل مسلم ويأتي كثير من الذين يطعنون في الإمام النووي يقولون يجب إحراق شرح صحيح مسلم فيرد عليهم بأنه إمام وبأنه أخطأ كما يخطئ غيره من العلماء المجتهدين لا يتابع على خطأه ولا نقلد ما أخطأ فيه وإنما نصحح ما أخطأ فيه ونحذر من هذا الخطأ ونحذر من هذا الخطأ وله مكانته عندنا من أنه إمام حافظ له من المصنفات والشروح التي استفاد منها كثير من أهل العلم رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي منهم إذن هذا إمام لا يجوز لنا أن نطعن فيه أو نتكلم فيه عليكم السلام ورحمة الله نأتي إلى مقدمة الإمام النووي رحمه الله والإمام النووي رحمه الله توفي في سنة 76 كما قلت في 45 سنة عاشها فهذه مدة قصيرة ومعيشة يعتبر توفي صغيرا ليس بالعمر الذي يعني يصل فيه لهذا الحد من العلم بالشيء الحين فكان رحمه الله يعتني بالعلم اعتناءا كبيرا جدا لذلك وفقه الله إلى هذه المرتبة وأصبح هذا الكتاب الذي بين أيدينا يوجد في كل بيت وفي كل مسجد ينتفع به وكل ما يستفاد أو كل إنسان يستفيد من هذا الكتاب يدخل في ميزان حسنات النووي رحمه الله لأنه كان سببا في نشر هذا العلم والانتفاع به عليكم السلام ورحمة الله الإمام النووي رحمه الله بدأ الكتاب بمقدمه بمقدمة وهذا عهد أهل العلم أن يبدأوا دائما مصنفاتهم بمقدمه هذه المقدمة إما يبين فيها منهجهم في الكتاب حياكم الله أخت الفاضله نفى الله إما يبين منهجه في الكتاب أو يبين الهدف من تصنيفه لهذا الكتاب أو شيء آخر فهذه المقدمة مهمة جدا لطالب العلم لأنها تسهل عليه فهم هذا الكتاب لأن كل مصنف له منهج خاص في كل مصنف يصنفه فلما أريد أن أفهم المراد من الذي صنفه هذا المصنف لابد أن يكون هناك شيء يقربني إلى فهم هذه المسألة أو هذا المصنف فكذا الإمام النووي رحمه الله صنف هذا الكتاب وصنف له مقدمة يبين فيها منهجه في الكتاب ولماذا أنشأ أو صنف هذا الكتاب وسنمر عليها إن شاء الله وتعالى سريعا وما يحتاج إلى تفسير أو توضيح وضحته إن شاء الله عز وجل لتعم الفائدة فقال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقذ من خلق من خلقه من خلقه الذي ايقذ من خلقه من من فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاعتياد وللذكار ووفقهم للذئابه في طاعته ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والاطوار هذه أو هذا كلام للإمام النووي رحمه الله يبين ثناؤه على الله تبارك وتعالى وحمده لله عز وجل وهذا لابد منه لأن بعض أهل العلم يستمسكون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف ضعف أهل العلم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بحمد الله أو بذكر الله فهو أبتر أو أجزم أو أقطع لكن هذا حديث ضعيف وإنما يستشهد ببداءة أهل العلم في تصانيفهم إما بالحمد أو بالبسملة أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بغير ذلك بما ثبت من الكتاب والسنة الله تبارك وتعالى بدأ كتابه بالحمدلة أي بالحمد لله رب العالمين وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم خطبه بالحمدلة كان يقول إن الحمد لله والله تبارك وتعالى قال في كتابه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبدأون بالبسملة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ رسائله بالبسملة أيضا يقول بسم الله من محمد بن عبد الله إلى كذا وكذا هذا الذي يظهر لنا عندما نقرأ بعض أهل العلم يبدأون بالبسملة او بالحمدلة او بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لان الصلاة في التصانيف من السنن الموجودة التي اذا قرنت بالحمدلة كانت في درجات عالية وهذا كله متعارف عليه بين اهل العلم حتى سار سنة بينهم اذا اراد احد ان يصلني كتاباً صار على هذا المنهج فالإمام النووي رحمه الله بدأ بالحمد لله تبارك وتعالى وذكر بعضا من أسمائه وصفاته وتكلم ب بعض ما أنعم الله به عليه وحذره من الخروج عن شرع الله عز وجل ومما يوجب الدار الآخرة للكافر وهي النار فقال في آخر كلامه والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار ثم قال أحمده أبلغ حمد وأذكى وأشمله وأنمى وأشهد أن لا إله إذ الله البر الكريم الرؤف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين وهنا بدأ أيضا بعد كلامه الأول بالشهادتين والثناء أيضا على الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلت أصبح عند أهل العلم من السنن الثابتة عندهم البداءة بالحمدلة والبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحتى المصنفين للمتون المنطومة كانوا يبدأون أيضا بمثل هذا الترتيب ثم قال رحمه الله يعني ما أريد أن أشرح يعني بالتفصيل لأن هذا كله سيمر علينا إن شاء الله تعالى في الأحاديث فسأشرحه إن شاء الله تعالى بتفصيل في كل حديث منفصل فقال أما بعد فقط قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة فتبارك الله فيك اخرابه فقال رحمه الله وهذا تصريح بانهم خلقوا للعباده فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والاعراض عن حظوظ الدنيا بالزهاده فانها دار نفاد لا محل لا محل اخلاء ومركب عبور لا منزل حبور نعم وايضا قال رحمه الله ومشرع انفصام لا موطن دوام فلهذا كان لايقاظ من اهلها هم العباد وأعقل الناس فيها هم الزهاد قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها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 والآيات في هذا المعنى كثيرة ولقد أحسن القائل وتنسب هذه الأبيات الإمام الشفعي رحمه الله قال إن لله عبادا فطنا تطلقوا الدنيا وخاف الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفن فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا ما خلقنا له ما قدمته فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه هنا يذكر, يذكر ما مضى من كلامه حول أمور الدنيا ويجب أن نزهد فيها ومعنى الزهادة هنا ليس أن ننقطع عن الدنيا ونجلس في المساجد وإنما هنا الزهادة بجعل الدنيا في أي دينا والدين في قلوبنا كما كان على عهد الصحابة رضوان الله عليهم كما قال أظن أبو إسحاق الألبيري قال وليس الزهد في الدنيا خمول ليس الزهد في الدنيا خمول لا أركن على شيء أو لا أكسل أو لا أفعل شيء لا مبلاف وأترك الدنيا وأقول هذه زهادة وإنما الزهد دائما يكون ب بفعل الطاعات وترك المنكرات في الدنيا مع كيفية معاملة هذه الدنيا المعاملة الصحيحة بترك ما فيها من شهوات او امور ضالة والسير فيها بفهم صحيح قال وأصب واصوب طريق له في ذلك وارشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الاولين والاخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقد صحى الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه هذا حديث صحيح أخرجه الإمام المسلم الترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد وغيرهم وهم كلهم يروونه من حديث أبي هريرة رضي الله عنها عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم قال وأنه قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله من دل على خير فله مثل أجر فاعله أيضا هذا أخرجه المسلم الترمذي أيضا من حديث أبي مسعود الأنصار ثم قال وأنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وهذا من نعم الله علينا أن جعل دعوة في المقدمة ان شاء الله انا ما زلت في المقدمة هذه اول محاضرة مارك الله فيك فهذا الحديث الذي اخرجه مسلم ايضا انا النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا هذه حسنات تترى تنزل علينا بالدعوة إلى فعل الخيرات وترك المنكرات ودائما هذا حال الدعاء ثم قال وأنه قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وهذا أخرجه البخاري ومسلم وكان هذا عام خيبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعليه بن أبي طالب والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وفي وراء رواية خير لك من الدنيا وما فيها وفي رواية خير مما طلعت عليه الشمس فهذا نعيم وهذا فضل من الله عز وجل علينا ثم قال فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة هنا يتكلم الشيخ رحمه الله عن سبب تأليفه لهذا الكتاب قال فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة وهذا شرط الإمام النووي في كتابه هذا لأن كل إمام في كتابه الذي يدخله على الأحاديث ثواء الأبواب أو غير ذلك يشترط فيه شرطا أو يشترط فيه شروط كما اشترط البخاري لإدخال كتابه شرطان ومسلم أيضا وأصحاب الكتب الستة أيضا اشترطوا شروطا لإدخال الأحاديث في كتبهم النووي أيضا اشترط شروطا لإدخال الأحاديث هذه وجمعها في كتاب فقال فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة وكما قلت هذا الكتاب فيه أحاديث صحيحة وضعيفة وحسنة وسينأتي إن شاء الله تعالى عن كل هذا في موضعه ثم قال مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة فهنا الشيخ رحمه الله رحيما بنا جميعا و... يعني يخاف علينا ويبحث دائما على أن نفعل ومن بعده فيقول مجتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة ومحصنا لآدابه الباطن والظاهرة الآداب لابد أن تكون ظاهرا وباطنا لا يستقيم أن يكون شخص يتظاهر بالأدب وهو من داخله لا يتخلق بهذا الأدب فهذا الكتاب فيه من تربية صحيحة ومجتمل على الأداب الظاهرة والباطنة ثم قال جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع القلوب وعلاجها فقال رحمه الله جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة عوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين هذا منهجه في الكتاب رحمه الله وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات هو فعلا يبدأ في كل باب بآية قرآنية تدل على هذا الباب وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم وأرجو أن وأرجو ان تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات هنا يدعو لنا جميعا بالنفع بهذا الكتاب هذا من يعني كرمه وأدبه مع قال حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات و و وأن سائل أخى انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم فنسأل الله لنا وللشيخ رحمه الله الجنانة ومجانبة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته في الجنة وأن ينفعنا بالعلم ويعلمنا العلم النافع وارزقنا العمل الصالح ويهدينا إلى سواء السبيل وإلى مرضاته تبارك وتعالى في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله تعالى سنبدأ في باب الإخلاص وإحذار النية في المره القادمة ان شاء الله تعالى يوم الثلاثاء بنفس هذا الموعد ان شاء الله عز وجل اا فالحمد لله رب العالمين وسيكون ان شاء كما ذكرت اننا سنسير على هذا المنهج الذي انتهجناه ان شاء الله عز وجل على خير وعلى مرضاه من الله نسال الله التوفيق والفلاح الحمد لله رب العالمين